l o v e 「どうも。 Uh、huh? بعزمي بل وما ملكت يميني واحمي ارضنا وأحمي خير الخلق دوما رسول يا نور القلوب ولا ارضى بتدنيس مهين ولا أرضى See、mm. you. 「ある b o o s o o o Thank you. السير للهدف الثمين وتسمو جامتي وتسمو همتي ويصان وطني وتسمو همتي ويصان وطني Shuji なあ و ا ل ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي 「あなたはあなたの手を借りてくれた ل だ」 اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله أشهد محمد أن أ ش ه د أن محمد حي ع ل ى البلد الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله وهكذا إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن فقد أ ذ ن ا ل ص ل ا ة الفجر من هنا من مسجد ا ل س ي د ة زينب ب م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة وقد رفع النداء الشيخ جمال السيد حسين